Bismillahi r-Rahmani r-Rahim, قال عاد وآمنوا بما نزل على محمد وغوى الحق من رب ذن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 <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ رَسُولِ 114. فأحبط أعمالهم 115. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان مِن الذين من دمر الله عليهم وللكافرين أمسالها ذلك بأن في جنات يورث الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يتمتعون ان يتم تسعون يا كلون كما تقول ان ام وام لهم وكاين من ذُقُوهُ من مَا التي يُعْطَوْا وَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّنَا قَدَّمْنَا لهم عُمُرًا and all the mut T Altyazı <tuh> هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء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 إذا أعظم الأمر فلو صدق الله لكان خير له، فألعسِيتم إن تقول. أطيعوا <تصفيق> أرحامكم <تصفيق> <تصفيق> أولا دبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على الشيطان سوَلَ لهم وَأَمَلَ لهم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ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 أرجو الله